من القاهرة آرات اقول في البشارات سبعية كتبها عبدالعال كحيل لحن عبدالرعوف عيسى غناء وجنات يونس اخراج حسين ابو المكارم اعلى اله العرش ذكر محمد في كافة الازمان والانحاء وأنار بالمختار قبل ظهوره سبل الهدى وبصائر الحكماء أترى يا رام كيف يعيش هذا الإنسان العظيم زرادشت؟ نعم شهبور إنه يحيى في بساطة لا يحب المظاهر ولا يهتم بالأباة الفارغة ولو شاء لعاش في رغد ورفاه كما يعيش سادة القوم وكبراؤهم لكنه سعيد كل السعادة بحياته تلك يقصده تلاميذه وأتباعه من كل فارس يتعلمون منه ويهتدون بهديه كثير من الناس لا يعجبهم هذا النمط من الحياة فيفنوا أيام العمر ولياليه في جمع الحطام وطلب الدنيا هؤلاء يا أخي لا يعرفون طعم الهناء والراحة طوال حياتهم ثم يمضي كل منهم وقد ترك ما جمع أما هذا المعلم الزاهد زرادشت فهو يعيش في راحة نفسية وصفاء روحي دائم نعم يعيش في سلام وهذه نعمة محروم منها الأكاسرة والقياصرة والسادة لست إلا عبدا من عباد الله يا أخي أمرت أن أدعوكم إليه وسخرت نفسي لهدايتكم وإصلاح أحوالكم أدعوكم يا إخوتي إلى إله النور الذي خلقكم وأنشأ من العدم كل ما في هذا الكون الفسيح لقد اقترب الأجل ودنت النهاية نهاية كل حي وإني موصيكم فاسمعوا وصيتي وانشروها وبماذا توصينا أيها المعلم العظيم زرادشت؟ أوصيكم بعبادة الله وحده وتقواه وابتعدوا عن رأس الخطايا رأس الخطايا؟ وما رأس الخطايا يا معلمنا العظيم؟ الشرك رأس الخطايا كلها والكفر ظلم وظلمات لا تعبد الأصنام والأوثان ولا تقيم الهياكل أو تعظم غير الله بذلك فلتؤمنوا ولا تشكوا لحظة فيما أقول إن أردتم الفوز بالجنة دار ثواب الله نحن لا نشك يا معلمنا زرادشت ولكن ما جزاء من يشك في ذلك ويرتاب؟ ماواه ومستقره يوم القيامة النار العظيمة ذات الشرر الجبار وهي دار العقاب إننا على اقتناع تام يا معلمة نزردشت ولا بد أن نبشر بإله النور وإن كانت المهمة صعبة وعسيرة وما وجه الصعوبة يا رام لقد ساءت الأحوال كما ترى وفسد الناس وانطوت النفوس على الشر والمعصية ومنذ متى صلح حال الناس يا ولدي إن المعصية أهو نعادة على النفس الآثمة الشريرة من طاعة. الأمر يا أولادي يحتاج إلى جهاد، فانطلقوا وادعوا إلى إله النور وبشروا من تانسوا عنده حسن الاستعداد. لم نعد قلة يا معلمنا العظيم زرادشت، ولكن الكفرة الغالبة ترفض الهدى. ويحاربنا الأكاسرة بشراسة ويسدون علينا الطرق حاولوا ما استطعتم إلى المحاوله سبيلا ولو بذلتم حياتكم ولو عجزنا عن هداية الناس يا معلمنا العظيم عليكم حينئذ بخاصة أنفسكم وتمسكوا بما دعوتكم به حتى تأتيكم آجالكم أو يأتيكم صاحب الجمل الأحمر من بلاد العرب صاحب الجمل الأحمر من هو يا معلمنا وإلى أي دين سيدعو إنه يدعى أحمد من بلاد العرب يخرج وإلى الله يدعو على هدى وبصيرة إن أحمد رسول لكل الناس وقد تلقى من ربه شريعة مملوءه بالرشاد والحكمة وكيف علمت يا معلمنا العظيم بأنباء ما تبشرنا به وكيف عرفت من استقام على أمر الله علمه مولاه أريد أن أعرف الكثير عن أوصاف هذا النبي واياته سيدعو الناس إلى عبادة إله واحد وسيكون فصيحا يتحدى قومه بالمعجزات سيناصبونه العداء وسيكون أشد الناس عداء له رجل من قومه يدعى أبو لهب هو الرجل الذي ورد في كتابك زندفست يا معلمنا العظيم. نعم، وسيدافع عنه الله الذي أرسله ويمنعه ممن أراده بسوء. <تصفيق> لقد كانت رحلتنا شؤما، فقدت فيها ولدي. ولدك يا تبع يا ملك اليمن لا يكفيني ولا يطفئ نار صدري قتل كل سكان أسرب سيكون لي مع أهلها شأن ويا له من شأن لا يكفيني قتل رجالها جميعا في ولدي بل لا بد من تخريبها وهدم بنيانها وإحراق ما بها من أشجار ونخيل اطمئني يا زوجة الغالية اطمئني إن دم ولدك لن يذهب هذرا. هذا أقل جزاء لهؤلاء المجرمين. إننا لم نمسهم بسوء. فكيف؟ كيف؟ ولماذا قتلوا؟ نعم، نعم. لم أتعرض لهم. لم أهيجهم. وخلفت بين ظهورهم ولادي. ولم يضر بخلدي أنهم سيقتلونه غيلة. لا بد أن يفعل سمن. إنها الحرب، الحرب. وما لأهل يثرب بل وجزيرة العرب كلها طاقة بحرب تبع ورجاله الأقوياء الشجعان إنني ما عدت أطير صبرا على سكوتك وأناتك يا تبع إنني أكذو قلت لك انني لا بد أن سيدي سيدي ومولاي مصيبة أخرى يا مولاي الملك ماذا حدث؟ تكلم تكلم يا رجل قتل رجل من بني عدين بن الزجار إبراهام قائد جندك غيله ايضا ها؟ قتلوه غزرة كلا يا سيدي لقد كان القائد إبراهام يشرف على رجالنا وهم يقطعون ثمار لخلة من نخيل القاتل فاندفع إلى قائدنا وضربه بمنجل على رأسه مم. وهو يصيح إنما التمر لمن أصلح لقد تجرأ هؤلاء الرعاع عليك يا تبع ألا تسأل لكرامتك لقد قتلوا قائدك ولسنا نضمن ما يأتي به الغد ماذا تقصدين بقولك هذا؟ قد يفكرون في اغتيالك انت غدا او قتلك في وضح النهار إن لم تبادر إليهم اقتلهم يا تبع قبل أن يقتلوك مسق هؤلاء العرب شر ممزق قبل أن يطفروا بك يا رسول سيكون هذا ولن انزع عنهم أبدا حتى استاصلهم جميعاً أيام مرت من القتال الضار يا ملك اليمن ولم تقض على القوم بل ولم ترجح لك كفة لست أدري كنت أظن أن أهل يسرب لا عهد لهم بحرب ولا قتال ولكن عند اللقاء أخلف القوم ظني إن الحرب مع هؤلاء الناس ستكون طويلة ومريرة كيف؟ إنني لا أكاد أصدق أن تبع اليمن قاهر الأعداء فاتح البلاد ومذل العباد هو الذي يقول هذا من السهل أن يتكلم عن الحرب من لا خبرة له بها ولم يصطلي بنارها لقد جمع أهل يثرب يا زوجتي جموعا كثيفة مم. ثم إن الرجل منهم لا يندفع في قلب جنودنا وكانه حريص على الموت حرص غيره على الحياة تشهد لخصمك يا ملك اليمن؟ الرجل هو الذي يشهد لخصمه ويعطيه حقه كيف؟ إنني لم أرى ولم أسمع عن مثل هؤلاء الناس يقاتلوننا بالنهار قتالا ضاريا رهيبا وبالليل يستضيفون جيشنا ويكرمون رجالنا وهم يعلمون أنني لن أبرح مدينتهم حتى أهدمها وهل يثنيك ذلك عن عزمك؟ بالطبع لا لا بد من إهلاك يسرب وجعلها أثارا بعد عين إنني يا سيدي حبر من أحبار يهود جئت محذرا لتبع ملك اليمن من ما غبت ما هو مقدم عليه تحذرني أنا أيها الحبر أتظن أن قوة في هذا العالم يمكن أن تقف في طريقي نعم هناك قوة لا تدركها أيها الملك ولا تستطيع أن تصمد أمامها ولو كان جنودك عدد رمال الصحراء أي قوة تلك التي تتحدث عنها يا حبر يهود إنها قوة الله خالق هذا الكون بما فيه وبمن فيه مم. أتخوفني يا رجل بقوة مزعومة؟ بل هي قوة قادرة قاهرة إنني لا أخوفك أيها الملك بل أخاف عليه تخاف عليه؟ نعم أن تود إهلاك يثرب لكنك لا تستطيع سيمنعها الله عنك لأنها محفوظة من الله لتؤدي دورا في هداية البشر وأخشى إن حاولت أن تعاجل بالعقوبة من خالق الأرض والسماء لأنها ستكون مهجر محمد ومن محمد هذا الذي تتحدث عنه أيها الحبر الجليل تعلم يا سيدي أننا أهل كتاب وفي كتبنا أن يثرب هذه ستكون مهجر النبي محمد نبي آخر الزمان ويثرب أيها الملك هي داره وقراره إنني أرى لك علما أيها الحبر وقد أعجبني حديثك وتسلل إلى قلبي سأنصرف عن يثرب وأريد أن أعلم الكثير عما حواه كتابكم فهل لك أن تصحبني في رحلتي؟ لقد أصبحت على اقتناع بما في كتابكم ما دام الله قد هداك فسأذهب معك أيها الملك حيثما تذهب وماذا قال لك الأعرابيان أيها الملك عن هذا البيت العجيب؟ قالوا إن الملوك قبل أغفلوه وهو مليء باللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة اذا فسيكون تبع اغنى ملوك الأرض وسأختار ما أشاء حينئذ من الجواهر والحلي لكن أين هذا البيت؟ بيت في مكة يقدسه العرب ويصلون عنده وقد أصبحنا الآن على مقربة منه فلتعجل إذن حتى لا يسبقك إليه سابق ولا تنسى ان تكافئ رجال هذيل الذين دلوك على الطريق إلى هذه الثروة لن أدخل إلى مكة قبل أن اخذ رأي بعض الأحبار الصالحين برفقتي فإن اشاروا علي بأخذ المال أخذته وإلا فلا شأن لي به يا لهما من خبثاء إنهما لم يخلصا لك النصيحه أيها الملك بل ارادا لك الهلاك أراد الهلاك لي؟ كيف؟ إن هذا البيت هو بيت الله وما نعلم بيتا اتخذه الله لنفسه في الأرض غيره ولئن فعلت ما دعيت إليه لتكونن من الهالكين أنت ومن معك جميعا تذكر أيها الملك أني حدثتك في يثرب عن نبي آخر الزمان محمد نعم نعم وقلت إنه سيتخذ يثرب له مهجرا من مكة التي أمامك سيخرج داعيا إلى الله رافعا راية التوحيد وسوف يقضي على الشرك والوثنية إذا فهو قراشي نعم من خيرة قريش ومن ولد إسماعيل وذرية أبينا إبراهيم عليهم السلام هذا ما نجده مسطورا في كتابنا إذا وصلت مكة ودخلت البيت فماذا أفعل؟ مثل ما يفعله كل من قصده من العرب على مر العصور وماذا يفعلون عنده؟ يطوفون به في إعظام وتكريم وخشوع وخضوع وواجبك أيها الملك أن تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق رأسك عنده وتذلله حتى تخرج إلى بلادك تقول إن هذا البيت بناه أبوكم إبراهيم أيها الحبر الجليل أجل أيها الملك وما أخبرتك إلا بالحق والصدق ما يمنعكم معشر يهود من هذا البيت إذن إن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله والدماء التي يريقونها عنده وهم أهل شرك سأطوف بالبيت وانحر عنده وأطعم أهل الحرم وأسقي أهل مكة العسل نادوا بذلك في الناس سيكونون ضيوف تبع طوال إقامتي بمكة حسنا فعلت يا ملك اليمن أن أطعمت وكسوت البيت بالثياب المخططة وجعلت له بابا ومفتاحا إنني لم أكسه هذه الثياب إلا بعد أن كسوته بخوص النخيل أولا ولكنني رأيت في منامي أن أكسوه أحسن فكانت الثياب اليمن ولكن الرؤيا تكررت فكسوته الثياب المخططة يا له من بيت تداخل الإنسان منه هيبة لقد أمرت بقطع ايدي الأعرابيين الذين أشار بسلبه بل وأرجلهما أيضا هذا جزاء الظالمين آه لقد أمرت بتطهير البيت والا يقربوا يقرب إليه دما ولا ميتة ولولا خشية إغضاب الناس لهدمت ما حوله من نصب وتماثيل ليست هذه رسالتك إنها رسالة محمد فهو الذي سيطهر كعبة إبراهيم من الأصنام وسيظل العرب بعده على التوحيد ما معنى هذا الذي رأيت؟ يا له من كابوس ثقيل مفزع خيرا يا ملك ملوك الأرض لقد ايقظني صوتك ماذا بك يا مولاي أن نصر؟ رأيت في منامي ما ملأني خوفا ورعبا رؤيا رهيبة حقا يا زوجتي وعجيبة الأعجب منها أن الملك يأخذ نصر الذي يرتاع من مجرد سماع اسمه البشر وجوارح الطيور وكواسر الوحوش ينزعج إلى هذا الحد لمجرد رؤيا قد لا تكون غير أضغاف احلام لك أن تقولي هذا فأنت لم تشاهدي ما شهدت وحتى لو شهدت ذلك فلن تفهمي له دلالة إلى هذا الحد يا مولاي يصل اهتمامك بما رأيت نعم واخشى أن تكون هذه الرؤيا فألا سيئا أو نذير شؤم ما كل حلم يا مولاي يتحقق على الوجه الذي رآه الرائي وما دمت مهتما إلى هذا الحد فمر بجميع الكهان وقص عليهم ما رأيت ولن تعدم عندهم تأويلا لقد أشرت بالرأي يا زوجتي سأحضر إلى قصري كل ذي علم بتأويل الأحلام امر عجيب يا مولاي ومحير كيف يعجز كل الكهان عن تاويل هذه الرؤيا وانت ألم تعجز ايضا كلكم في العجز سواء لقد كدت ان اعصف بكم جميعا إنكم ادعياء لا علم لكم ولا فهم ولا بصيرة لا بد ان اجد تاويلا لرؤياي يا حكيم الدوله اليس هناك من لم يحضر مجلسنا من الكهان والحكماء لا يوجد إلا حبر واحد حبسه المرض في صومعته وهو رجل تقي يحفظ التوراه ويعمل بأحكامها ما اسم هذا الحبر الذي غاب عن اجتماعكم؟ إنه يا مولاي يدعى دانيال النبي فليحضر الي وإذا كان لا يستطيع ذلك لمرض أو ضعف فاتوني به محمولا نفذ ما أمرتك به فورا أمر مولاي ملك ملوك الأرض أيها الحبر الصالح دانيال أتمنى أن توفق في كشف هذا العمود وفك رموز الرؤيا. سأقص عليك ما رايت بل الذي سأقص عليك ما رأيته أيها الملك وأنبيئك بتأويله قبل أن أخبرك لعل احدا قص عليك كلا يا مولاي فذلك من علم الله الذي علمنا إذا فلتقل لي ما رأيت أنا وما تأويله رأيت أيها الملك تمثالا عظيما بهيا جدا هائل المنظر يقف قبالتك رأس هذا التمثال من ذهب جيد صدره وذراعاه من فضة فخذاه من نحاس ساقاه من حديد قدماه بعضها من حديد والبعض الآخر من خزف أليس كذلك يا مولاي؟ تماما تماما كأنه كان معي أو أنه الرائل أكمل الحبر المبارك اكمل كنت تنظر إلى التمثال يا مولاي وإذا بحجر يقطع بغير يدين فيضرب التمثال على يديه فيسحقهما وانسحق حينئذ الحديد والخشب والنحاس والفضة والذهب معه وحمل الريح هذا التراب فلم يجد له مكانا أما الحجر فصار جبالا كبيرا ملأ الأرض كلها لقد أحط بالرؤيا تماما أيها الحبر الصالح والآن ما تاويلها لقد أعطاك إله السماء ملكا واقتدارا وسلطانا وفخرا فأنت هذا الرأس من ذهب ثم ماذا أيها المبارك بعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة أخرى من نحاس تتسلط على كل الأرض ثم تقوم مملكة رابعة صلبة كالحديد المملكة تكون منقسمة منقسمة تعني أنه سيكون على رأس هذه الأقسام ملوك؟ نعم وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا وملكها لا يترك لشعب آخر وهي تثبت إلى الأبد الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الرؤيا حق وتعبيرها يقين فلتسترح الآن أيها المبارك استرح استرح وستظل ضيفا عزيزا مكرما على الملك حتى اعرف كل شيء منك حمدا وشكرا لك يا من عفوت عني وشفيتني وعافيتني اريد ان اسالك ايها الحبر المبارك اين وكيف ستقوم هذه المملكة القوية التي لن تبقي على ممالك في الارض كلها يقول الشعياء يأتي وحي من جهة بلاد العرب في الوعر من بلاد العرب تبقين يا قوافل الدارانيين هاتوا ماء لملاقات العطسان هاتوا ماء لملاقات العطشان يا سكان ارض تيماء واف الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيوف قد هربوا ومن أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدود ولكن ما معنى هذا أيها المبارك ينزل وحي على رجل من بلاد العرب ويضطره قومه إلى الهجرة فيهاجر ثم يعود غالبا منصورا من أي قبائل العرب سيخرج هذا الرجل الذي يوحي الله إليه إنه من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام وكفى بهذا ورفعه ورفعا من البواد العربية يخرج أم من الحضر في المزمور الرابع والثمانين طوبى لاناس عزهم بك عابرين في وادي مكه لم أسمع من قبل بهذا الاسم لبلد من بلدان الجزيرة العربية، بل يوجد أيها الملك، إنها مكة أنت تقول بكة، ولم تقل مكة أيها الحبر المبارك. العرب يا مولاي يقولون مكة ويقولون أيضا بكة. وعندنا في سفر التكوين أنه يبعث في البرية التي سكنها إسماعيل في جبل فاران ومعروف أن سكن اسماعيل. كان في مكة حيث أقام مع إبراهيم قواعد بيت الله هناك ومعروف أن سكن إسماعيل كان في مكة حيث أقام مع إبراهيم قواعد بيت الله هناك أما صفة الرجل نفسه في طوراتكم حسبك أن تعلب أن الرب يقول عنه هو ذا عبد الذي أعدده مختار الذي سرت به نفسي قصبة مرضودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا تطفأ إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر لا يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح الله به أعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا هذه بعض صفات هذا الخاتم المختار محمد الذي يقيم مملكة الرب في الأرض لست هنا عصيبة يا أبا عمير بن الهيبان لست ادري ما الذي جعلك ترتحل إلى يسرب تلك أي عاقل يا رجل يترك الشام وما فيها من خيرات إلى هذا البلد كنا هناك نعيش في رفاه ونسكن القصور ونملك الضياع. ولكنك أبيت إلا الارتحال وهل الحياة يا رفيقة العمر وشريكة الحياة ليس فيها إلا ما ذكرت وماذا يريد الإنسان من الدنيا أكثر من أن يجد طعاما جيدا ومسكنا مريحا وثيابا جميله كان المفروض أن تتأثري بعشرتي ونظرتي للحياة مم. الإنسان مخلوق له هدف له مقاصد له رسالة يؤديها مم. الإنسان ليس جسما فقط حتى يقنع بالطعام والشراب إنه جسد وروح وللروح أشواقها وتطلعاتها وإذا كان جل تفكير الإنسان في طعامه وشرابه ومتعه الحسية فأي فارق بينه وبين الحيوان الأعجم؟ برغم طول العشرة فإنني عاجزة عن فهمك يا أبا عمر. نحن نعيش هنا زوجتي وسط أناس كرام وفي مسكن مناسب لا ينقصنا شيء ذكريني أننا بتنا ليلة جياعة هذا لم يحدث طبعا كنت تريد أن يصل بنا الأمر إلى نجوع ونعرى؟ ولو جاع الإنسان وتعرى في سبيل الهدف فلا بأس بذلك فالتهنأ بهذه الحياة وبمن يجالسك من أهل يثرب تشرح لهم التوراة ونصوصها. يا أبا عمير أصابنا الجدب وضنت السماء بالقطر وأوشكنا أن نهلك وقد جئنا إليك لتشير علينا بالرأي فلنخرج جميعا إلى ظهر الوادي ونضرع إلى الله خالق الأرض والسماوات أن يرفع عنا ما نحن فيه يا اسيد بن سعيا إذا كان يفيدنا ذلك فلنخرج جميعا رجالا ونساء واطفالا ندعو الله على السماء تمطرنا السماء لا تمطركم إلا بأمر الله ولا بد قبل خروجكم أن تقدموا صدقة للرب فإن كنتم على استعداد يا ابن عبيد خرجنا للدعاء وماذا نقدم يا أبا عمير؟ على كل واحد منكم أن يقدم عن كل نفس صاعا من تمر أو مدين من شعير ومن لا يستطيع ذلك ولا يجده في بيته؟ لا عليه إذن وليقدم القادر فقط هذه الصدقة هذا الرجل مبارك حقا لقد أمطرنا وترعرعت الزروع والثمار وكنا نوشك أن نهلك إن أبا عمير قريب الصلة بالله وهو يحفظ التوراه ويعمل بأحكامها ويصلي لله دائما شكرا لكما وجزاكم الله خيرا أن اكرمتماني بالزيارة ستغدو سليما معافى يا أبا عمير إيه لكل إنسان أجله ولحظته وعندما يحين حينه لا يمكن أن يتقدم لحظة واحدة أو يتأخر أطل الله عمرك ومتعك بالصحة والعافية يا أبا عمير شكرا شكرا يا اسيد لقد حان الوقت لأخبرك أنت وغيرك من الناس عن سر خروجي من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع أتعلم ما الذي أخرجني إلى يثرب يا اسيد أنت أدرى بهذا مني وأخبر يا أبا عمير إنني جئت يا ولدي لأترصد نبيا قد أضلكم زمانه وهذه البلد ستكون مهجره وكنت أرجو أن أدركه فأتبعه لكن يبدو أن الله لن يحقق لي هذا الرجاء صله يثرب يا أبا عمير بهذا النبي الذي تتحدث عنه يأتي إليها نبي مهاجر من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام تقول البشارات إنه يولد في مكة وهل ولد هذا النبي أم أنه لم يولد بعد لست ادري لكن ما في كتبنا يؤكد أن هذا زمن ظهوره لكن ما الذي يجعله يهاجر إلى يثرب يبنع عمير ويترك مكة هربا من وجوه القوم وثرارا بدينه حتى يستحكم أمره وتقوى شوكته بأدباع وأنصار من هذا البلد من يثرب إنها البلد ذات النخيل التي تقع بين جرتين لكن يا حبران بن عمير إذا كان من قريش فهل يستطيع أحد إخراجه أو الجهر بمعاداته لأن قريشا ذات سطوه ونفوذ في كل جزيرة العرب سيعادونه يا اسيد سيعادونه هم أنفسهم الذين سيعادونه وسيسير إليه قومه فيقتتلونها هنا عجبا لكن إذا قاتله قومه فلمن تكون العاقبة يا ابن عمير تكون له مرة وعليه مرة في هذا المكان تدور رحى الحرب ثم تكون له العاقبة النهائية ويظهر فلا ينازعه في هذا الأمر أحد بعدها وما صفة هذا الرجل الذي يمكن أن نعرفه بها إذا أدركناه لو لم تسأل هذا السؤال يا لا لأوضحت لكم صفته حتى لا يسبقكم إليه أحد من الناس إنه رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عيني حمره يركب البعير ويلبس الشملة سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى أخا أو ابن عم أو عم حتى يظهر أمره وسيكون الملك في قومه حتى آخر الدهر وهل الدهر آخر يا ابا عمير؟ نعم يا ولدي نعم سيكون له آخر يجتمع فيه الناس بين يدي خالقهم كل الناس يجتمعون ويحيون بعد ممات وفناء وما فائدة ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين ويحيي حتى ما كان في حواصل الطير وجوف الضباع وحيتان البحر في هذا اليوم يسعد المحسنون ويشقى المسيئون هذا يوم الفصل بين العباد يوم الفصل؟ وما يوم الفصل؟ يوم يجزى فيه لولاه. فليس من المنطقي أن يسوي الله العادل بين من قضى العمر في المعاصي ومن أنفقه في الطاعة والخير ونفع الناس طالب إلى بيت الله لأطوف بالكعبة وأستروح النسمات في ظلها بعض الوقت إنني في أشد الحاجة إلى ذلك كما تريد يا أبي هيا هيا مم. ما أخبار زوجة أخيك عبد الله يا ولدي لم تضع بعد حملها إنني قادم الآن من بيت أخي وتركت عند آمنة بعض النساء الهاشميات وزوجتي فاطمة بنت أسد لهف نفسي على ولدي عبد الله الذي مضى مبكرا ولم يقدر له أن يشهد ما نشهد الآن أرجو أن يعوضني رب البيت فيه خيرا بشراك يا سيدي عبد المطلب. بشراك يا سيدي بشراك اندعها بركة أمت أخي عبد الله لا بد أن الميلاد قد تم لكن البشرى يا بركة ماذا وراءك؟ جاءت سيدتي آمنة بغلام ليس كمثله غلام رائع يا سيدي رائع وما ان هبط إلى الأرض حتى أشرق المكان بنور وهاج والطفل يرنو إلى السماء ببصره حمدا لربي وسيدتك ما حالها؟ بخير إنها لم تشعر أبدا بما تشعر به النساء في مثل هذه الحالة وتقول إنها سمعت هاتفا يقول لها في أذنها عوذيه بالواحد من شر كل حاسد وسميه محمد محمد أسميه محمدا رجاء أن يحمد في السماء وفي الأرض يا حليمة يا حليمة يا بنت أبي جؤيب انتظرينا أليست هذه أتانك يا حليمة التي أتيت بها إلى مكة هي والله بعينها هذا غير معقول كيف سبقتنا إذن بهذه الدابة العرجاء وقد خرجنا من مكة قبلك لابد أن لأتانك سراً هل أخذت غلاماً ظفرت بمحمد اليتيم الفقير نعم ظفرت والله يا حليمة لقد رفضته وكذلك صاحباتي ولكنك فزت بنسمة مباركة هذا سر ما أراه الآن الخير عم بني سعد بمقدمه وأتاهم القطر واخضرت مراعيهم حليمة عودي بمحمد إلى أهله بمكة إنني لا آمن عليه وأرى أن يلحق بأهله أنت الذي تقول هذا إنك تحبه وربما أكثر من ولدك فما الذي حدث لأني أحبه أقول لك ما أقول أعترف أن بادية بني سعد لم تر من الخير ما رأته محمد يدرج فيها إنني خائف يا حليمه ألم تسمعي ما يقول ولدك بلى ولكن أي معنى أن يشق رجلان عليهما ثياب بيض صدر محمد بعد أن يضجعاه لقد تحسست صدره فلم أجد به أثرا للشق ولكنه لم يكذب أخاه وقد شاهدت وجهه ممتقعا إنني, إنني أتخوف عليه من الشيطان ولكن أمه ترى أنه محفوظ من مثل هذا فما و... رأيك؟ وماذا قالت لك؟ تقول... والله ما الشيطان إليه من سبيل سنرحل بمحمد إلى مكة ليرى أمه وتراه وأرجوها أن تتركه لنا عاما آخر غير العام الذي استأذنتها فيه حليمة لقد طرحت أمامك مخاوفي وأنت وما تشائين ما كل هذه الضجة في مكه يا زوجي؟ انسيت يا حليمة أن هذا هو موسم سوق عقاب والناس يأتون من أنحاء الجزيرة لبيع تجارتهم والتباري في الخطابة وإلقاء الشعر في هذا السوق وفي سوقي مجنة وذي المجاز يشتهر الخطباء والشعراء وتختار المعلقات التي تكتب بماء الذهب وتعلق على الكعبة ولكني أرى أناسا يجتمعون إلى رجل ومعهم جمع من الأطفال هذا عراف من هديل والناس يعرضون عليه غلمانهم ليعرف طوالعهم وهل يعرف الطوالع حقا؟ إنه رجل لا يبارى وشهرته ذائعة في كل بلاد العرب اذا دعنا نقترب منه لنرى ترين ماذا يا حليمة؟ أريد أن أعرض عليه محمدا. عله يعرف شيئا مما نرتاب فيه ونخاف منه والله لقد كنت أوشك أن أنهاك عن عرض محمد على العراف وها أنت بما فعلت كنت ستعرضين الصبي لخطر فادح إنه يدعو الناس لقتل محمد إنه والله لمجنون مخرف ليس مجنونا ولكنه يرى لهذا الصبي شأنا لا نراه نحن حسن إذن أن تسللت به في غفلة من الأعين وابتعدت به عن الناس وإلا لظفر به هذا المجنون والأحسن من هذا أن تدعي محمدا هنا في حماية أهله وعشيرته ولا تحملين من الأمر ما هو فوق الطاقة والاحتمال ولو أنني أكره ذلك ولكني أصبحت مقتنعة برأيك الآن سأسلم محمدا إلى السيدة آمنة بنت وهب وجده عبد المطلق وعاد اليتيم وبعد اغتراب إلى أمه من رحيل الرضاع ليصغي إلى الناس في كل ناد ويسمع ذكرى أبيه الشجاع وتحد الفتى أمنيات عزاز يزور أباه يقول الوداع ما كنت أتصور أن بلاد الاحباش بهذا الجمال الأخاذ يا مولاي سيف بن ذي يزن. إنها بلاد جميلة حقا وكأنها الفراديس وليست كاليمن بجبالها وقفارها كانت اليمن جنة في الأرض يا زوجتي منذ عصور موغلة في القدم عندما كان يوجد سد مأرب نعم وقد قامت فيها حضارة مزدهرة وكثير من الدول القوية الغنية لكن الآن كل شيء باد وانضفر لكنك الآن تعيشين بأجمل قصر في بلاد اليمن كلها آه لا شيء يا مولاي يبقى على حاله أبدا أردت أن أعبر عن إعجابي بأرض الحبشة وأن هنا سعيدة حقا هكذا الزمان دائما دول تقوم وتذهب والقوة والضعف كلاهما لا يدوم ألا ترين بلاد الأحباش وقد دانت لنا الآن وأصبح زوجي مالكا لأقدارها ومصرفا لشؤونها يأمر فيطاع ولا يجرؤ أحد على مناقشته أو الوقوف امامه تذكري أن هذا لن يدوم أيضا فالأيام دول والحروب نصر وهزيمة وكر وفر. وفد من أشراف العرب يا سيدي قدموا للتهنئة أدخلهم إلي على الفور سعيت صباحا أيها الملك وفد من قريش من مكة حيث بيت الله وحرمه الآمن جئنا نقدم التهنئة لك والسنتنا تلهج بالدعاء والثناء عليك فنحن نعتبر نصرك نصرا لنا وعزك عزا لنا ومجدا وفخارا مرحبا بكم من وفد وبوركتم من إخوة كرماء وجيران أعزاء نراكم دائما بجانبنا في السراء والضراء إن ظهورك على الأحابيش أيها الملك سيف بن يزن قد أسعدنا حقا وملأ قلوب كل سكان الجزيرة بالأمن والاستقرار والسرور شكرا لا أظنك إلا رئيس وفد العرب ومن أشراف قريش أنت عبد المطلب نعم أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف مرحبا بك يا سيد قريش وبمن معك أنتم ووفدك ضيوفي ستنزلون هنا في قصري ضيوفا أعزاء لمدة شهر ولام من نسل هذا الرجل تكون له به السيادة والريادة هذا عجيب حقا ولو لم أسمعه منك يا مولاي ما ظننت إلا أنه محض خرافه أما أنت فصلتك بالكتب وعلوم الأقدمين موصولة ولا يسعني إلا أن أصدق ما تحدثني به كل شيء يا زوجتي ستفسره الأيام فهي خير مفسر للنبوءات من أجل هذا استبقيت وفد العرب وأريد أن أخلو بعبد المطلب لاستوضح منه جلية الأمر تفضل بالدخول يا سيدة مكة أهلا بك يا عبد المطلب تفضل اجلس هنا بجانبي لا تدع أحدا يدخل علينا كائنا من كان أيها الحاجب أمر مولاي سيف بن ذي يبن. خيرا يا مولاي الملك استدعتني للحضور دون سائر وفد قريش لو لم تحضر إلى اليمن يا سيدة مكة لطلبت حضورك أنت خاصة دون سائر العرب لأستوضحك بعض أمور أريد أن أتحقق منها أنا طوع أمر الملك فيما يريد يا عبد المطلب إنني سأفضي لك من سر علمي أمرا لم أكن أبوح به إلا لك لما أعرفه عنك ولذا رأيت أن تكون موضع سري فليكن سرا عندك مطويا حتى يأذن الله فإن الله بالغ أمره سرك مصان يا مولاي ولن أبوح به لأحد ما حييت عظيم إنني يا سيد مكة أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا وحجبناه عن غيرنا خبرا عظيما وخطرا جسيما فيه شرف الحياة وفضل الوفاء لمن يكون ذلك أيها الملك للناس عامة ولقومك خاصة هذا أمر عجيب فما هو؟ فداك اهل الوبر زمرا بعد زمر غلام يولد فيكم معشر قريش يولد لنا نحن نعم والنبوءه تقول اذا ولد غلام بتهامه بين كتفيه شامه كانت له الامامه ولكم به الزعامه الى يوم القيامه ما الذي لا يعجبك في ديننا يا سلمان يا ولدي لست أدري يا أبي لكن عبادة النار لا تقنع عقلي ولا يستسيغها فكري وكثيرا ما تسألت هذه النار هي التي خلقتنا ورزقتنا أيمكن أن تكون قد رفعت السماء التي تظلنا أو الأرض التي تقلنا وأوجدت كل شيء على دقة وإحكام لقد وجدنا الآباء يعبدونها يا سلمان ولسنا أرجح منهم عقلا لكل إنسان عقله وتفكيره وما تقتنع به أنت قد أراه أنا غير ذلك دعك من كل ما تفكر فيه واجتهد في المجوسية لأنني أعد لك مستقبلا مرموقا في فارس تعلم أن أباك من أغنى أغنياء أصبهان بل فارس كلها ولا بد أن أورثك مالا وجاها لن أذهب يا أبي إلى بيت النار فما ينبغي للإله أن يحتاج إلى البشر كيف إذا تخلفت أنت وغيرك فمن يصر على النار المقدسة حتى تظل مشتعلة فلتقم على أمر نفسها إذا كانت إلها حقا توشك أن تجعلني أفقد صوابي أبي أبي ألم تنطفئ هذه النار أبدا كان ذلك ذات ليلة منذ سنين خمدت ولم نستطع إشعالها أبدا ترى ما سبب ذلك يا أبي؟ لعله غضب من الإله؟ وهل الإله لا يستطيع إظهار غضبه إلا إذا قتل نفسه؟ اتتهكم على آلهتنا يا سلمان؟ والله لن تغادر البيت بعد الآن ألا تحب ولدك يا رجل حتى تحبسه في البيت كما نحبس الجارية؟ هذا عجيب تعرفين يا زوجتي أنني لا أطيق فراقه. انه لا يريد أن يعبد ما نعبد وهل تؤدبه بحبسه في البيت؟ لما لا تدعه يعمل معك؟ أو يشرف على ضياعك الواسعة فيجد الفائدة والمتعة والتسليه بدل أن تتركه هكذا كالسجين لك ما تشائين سلمان يا سلمان نعم يا أبي انطلق يا بني إلى الضيعة الشرقية لتنظر ماذا أتم العمال وماذا بقي من القصر لم يتم بعد أمرك مطاع يا أبي انصرف راشدا يا ولدي ولا تبطئ لئلا تشغلني عليك واجتهد أن تكون هنا قبل غروب الشمس سأفعل يا أبي سأفعل لا تكن قلقا علي رافقتك السلام يا ولدي الشمس غابت منذ مدة طويلة ولم يحضر سلمان بعد إنني أخشى أن يكون قد أصيب بمكروه أليست هذه مشورتك؟ اهدئي واطمئني فلن يصاب بشر وقد بعثت بعض الرجال في طلبه سلمان يا سلمان نعم يا لماذا غبت يا ولدي؟ لقد أهمني أمرك ألم اقل لك اجتهد أن تكون هنا قبل الغروب؟ ما الذي دعاك إلى هذا التأخر؟ مررت يا أبي بكنيسة للنصارى فدخلت عليهم أنظر ما يصنعون وأعجبني ما رأيت من صلاتهم وسألتهم أين أصل الى معرفة هذا الدين وكيف؟ فأشاروا علي أن أسافر إلى الشام أيه هراء هذا يا سلمان؟ نه عذر أقبح من الذنب أسألك عن تأخيرك فتعتذر بأنك كنت في الكنيسة؟ أصارحك القول يا أبي بأن دينهم خير من ديننا واهدى سبيله ولما لا يكون دين آبائك خيرا من دينهم لا تغضب أباك يا سلمان ولا تخالف قومك يا ولدي إياك أن تكون نفسك قد حدثتك باللحاق بدينهم أو زينوا لك السفر إلى الشام ياك يا ولدي فتشقى وتشقينا من أجلك وخلف الأهل والأوطان مغتربا بحثا عن الحق لا تثنيه أهوال اقرأ يا سلمان وأسمعني وسأشرح لك ما خفي عليك من الإنجيل الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا لذلك أقول لكم إنما ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره ومن سقط عليه هذا الحجر يتردد ومن سقط عليه هو يسحقه ما الذي يقصد السيد المسيح بهذا أيها الراهب الصالح وما معنى أن الكرم ينزع من الكرامين ليعطى لأخرين إنه يلخص يا سلمان تاريخ الرسل والأنبياء مع البشر وخاصة مع قومه فالكرم هو الدنيا والكرامون هم بن الإنسان والثمرات التي يريدها الرب وهو صاحب الكرم هي الخير والفضيلة والتقوى ومن أجل هذا أرسل إليهم رسولا فدهم ليعملوا فعارضوا الرسول وكذبوهم لذلك كان العقاب أن ينزع الرب الدنيا منهم ويعطيها للآخرين لكن ما الحجر المرفوض الذي سيصير رأس الزاوية أيها الراهب الصالح نبي يأتي من ولد إسماعيل هو الذي يأخذ الكرم ويقيم مملكة الرب من العرب يأتي إذن هذا يعني بشارة بنبي جديد ات نعم يا ولدي لقد مشهر به يسوع وأوصى وفي هذا يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الله فيعطيكم فرقليطا آخر يمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه أيكون النبي الآتي خالد إلى الأبد المعنى أن شريعته خالدة لأنها النهائية أما كل إنسان يا بني فإلى الموت يصير زدني علما بما في الكتاب عن هذا النبي الكريم الآتي وما الذي يفعله يقول سيد المسيح روح الحق الذي من عند الله ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا معنى هذا أنه سيأتي مصدقا لما جاء به يسوع أيها الراهب الصالح نعم يا ولدي فكما جاء يسوع ليكمل لا لينقض الناموس فكذلك يفعل المعزي ومن المعزي النبي الذي ياتي يا سلمان هكذا قال عنه يسوع لما اظهر الحواريون الاسف وكان قد اخبرهم انه سيمضي ويرفع قال انه خير لكم ان انطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. فما صفاته في الإنجيل أيها الراهب استمع إلى ما يقوله يوحنا ثم رأيت السماء مفتوحه وإذ بفرس أبيض والجالس عليه يدعى امينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب وعيناه كلهيب بنار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه ومن فمه يخرج سيف ماض يدرب به الأمم وهو سيرعاهم بعصم من حديد وهو يدوس معصرة خمر بعض المعاني أعرفها كالأمانة والصدق والعدل والحرب ولكن ما معنى من فمه يخرج سيف ماض؟ المعنى يا سلمان أن ما ينطق به سيكون قاطعا في الدلاله على أنه وحي من الله لا يحاكيه أحد من البشر ويشهد بصدقه أما أنه سيدوس مع خمر فانه يحرمها على أتباعه وما معنى أن اسمه ليس معروفا مع أنه مكتوب هو اسم فيه معنى الحمد الكثير وليس معروفا في العرب من قبل إن اسمه أحمد وهذا اسم غير متداول ولا معروف في العرب قبله بشرى المسيح محمد خير الورى وبأحمد قد بشر الانجيل اشارات البشارات كتبها عبد العال كحيل لحن عبد الرؤوف عيسى غناء وجنات يونس اخراج حسين ابو المكارم